الوجه الثاني ي ب د أ حالا نتابع الجواب عن السؤال المتعلق ب إ ت ي ا ن سليمان عليه السلام لعدد كبير جدا من النساء في ل ي ل ة و ا ح د ة و ع ل ا ق ة ذلك بالعقل والشرع وغيره نقول في الجواب اوتي ا ل أ ن ب ي ا ء من ق و ة البدن والقدرات على الجماع مع كمال ا ل ع ف ة وضبط النفس وكبح جماع ا ل ش ه و ة ما لم ي ؤ ت غيرهم فكانت ا ل ع ف ة و ص ي ا ن ة الفرج عن قضاء الوتر في الحرام مع ا ل ق د ر ة على الجماع و ق و ة دواعيه معجزه ة ل م ع لهم ي الصلاة والسلام وكان من السهل عليهم ى أحدهم أن ط أ امرأة في عشر ساعات أو أقل أو عشر ساعة عشر ساعات نسوة وإن كان الإنزال في خمس ومئة بالقوة في في في الاختصاص دقائق م لتحقق أقل ا ابن وقد ذكر ابن حجر ر ح ه الله تعالى نحو من هذا في شرح هذا منه تعالى نحوا الحديث وبيان ما منها. قال من يستنبط شرح في وفيه ما خص به ا ل أ ن ب ي ا ء من ا ل ق و ة على الجماع الدال ل ذلك على ص ح ة ا ل ب ن ي ة و ق و ة ا ل ف ح و ل ي ة وكمال ا ل ر ج و ل ي ة مع ما هم فيه من الاشتغال ب ا ل ع ب ا د ة والعلوم وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أ ب ل غ المعجزه ة ب أ ن مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة متقللا من المآكل والمشارب المقتضية لضعف البدن على كثرة الجماع ومع بعبادة لضعف على اشتغاله الخلق كان البدن ذلك ربه كثرة فكان ثالثا انه قد ثبت ان نبينا م ح م د صلى الله عليه وسلم أ ن ص ح الخلق ل أ م ت ه و أ ن ه أ و ت ي جوامع الكلام والبلاغ المبين وكمال ا ل ف ص ا ح ة في التعبير فلم يكن ليلبس على أ م ت ه في كلامه عن غش و خ د ي ع ة ولا ليعمي في قوله لعي ن في لسانه أ و عجز عن البيان ولم يقل ك ن عنه راوي عربي هذا الحديث عنه وهو ح ي عليه خ ف م ان حكاه النبي صلى الله عليه وسلم صريحا عن نبي الله عليه من قوله على امرأة تحمل كل النبي الله الله سليمان الصلاة والسلام الليلة امرأة امرأة فالسا يجاهد في سبيل الله عليه عليه قوله وأنه صلى وسلم لأطوفن على سبيل عن نبي من تسعين في يقل لم إ شاء الله وتأكيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لو قالها لجاهدوا في سبيل الله فرسانا ولم يحنث فمن زعم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على أ ن ه مثال من أ ب ا ط ي ل اليهود وخرافاتهم و أ ن الصحابي توهم انه صلى الله عليه وسلم ذكره بيانا لواقع وخبرا عن حقيقه ة من زعم ووهمه معنى المقصود م ن اتبع ذلك الكاذب الحديث فقد وحرف هواه وطعنا في الصحابي و ظ ن برسول الله صلى الله عليه وسلم الظنون تباعا لخياله الخاطئ في الحكم ب م خ ا ل ف ة معنى هذا الحديث ا ل ص ر ي ح للعقل ح ا ش ي ة انظر تفسير محمد ا ل أ م ي ن الشنقيطي في أ ض و ا ء البيان في الجزء السابع ا ل ص ف ح ة ا ل ر ا ب ع ة والعشرين انتهت ا ل ح ا ش ي ة و بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم سؤال ق ر أ ت تفسير الجلالين عن ا ل آ ي ة العشرين و ق ص ت ه ا ت ن ت ه ي من سورة ص اعتقد د بالآية الخامسة ا ل و ش ر ي ن ا ل ي تروي ص ة س ي ن انها داود ا إذ ك في فأنت ف المحراب القصة إلى آخر ر ت ع ب ا ل ت أ ك ي دسيسه وما قاله ت ف ر الجلالين أن ي د داود ن كان ا ل تسع وتسعون ا أ فأحب زوجة صاحبه فتزوجها صاحبه وهذه أعتقد أنها أعتقد د س ي س س ة إ ر ا ئ ي ل ي ة طبعا ليس هذا المقصود بتفسير ا ل آ ي ة إ ذ فيها امتحان لسيدنا داود وابتلاء لمدى دقته في حكمه فسمعه إفادي تفسير فلماذا السلام السكوت والسلام رسوله ما جزاكم الحمد عليه عن عليه عنا على وبعد وهذا خطأه هذه يقوله الله كل خير. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه لشخص الآخر بشكل الآية الجلالين كل والصلاة خطأ خير دون أرجو واضح وإذا جواب كان ما يذكره كثير من المفسرين عن ق ص ة داود عليه السلام في عشق ا م ر أ ة قائد الجند غير صحيح وقد أ ش ا ر الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أ ض و ا ء البيان إلى إلى الإسرائيليات إلى الله عليه وعلى السلام لا يليق كله فلا ثقة به ولا معول عليه وما جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا أن عن نبي نبينا بمنصبه منه ما مما وما مرفوعا داود راجع جاء يذكر في يصح شيء به ثقة وننصحك ب ا ل ر ج و ع إلى الكتاب ل ا ك م ذ و ر أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن في تفسير ي ف ف ه ت فصلت ي عن الموضوع وبالله ا ل و وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و ف ي نبينا ق الله على محمد سؤال ل فصلت م سورة س يقول عز وجل في كتابه الكريم الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض و ما بينهما في س ت ة أ ي ا م س و ر ة ا ل س ج د ة هذه ا ل آ ي ة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 ويزل ث م ا ن ة والصلاة المذكورة سورة فصلة ثمانية أيام أيام أيام فتأمل الأمر ليس في الآيات في سورة فصلت ثمانية أيام وإنما الذي فيها ستة أيام فتأمل ذلك يتضح تفسير كثير في ي الحمد والسلام وإنما شاء الله وراجع تفسير ابن كثير في الموضوع لله على رسوله وآله ذلك لك وحده وصحبه وبعد ستة إن عنك ا ل إ ش ك ا ل ب إ ذ ن الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نبينا الله على محمد س و ر ة الدخان سؤال ما مدى ص ح ة هذا الحديث من ق ر أ حامي م الدخان في ل ي ل ة أ ص ب ح يستغفر له سبعون أ ل ف م ل ك ج و ا ب وصحبه وبعد أبي النبي الحمد لله وحده والصلاة والسلام هذا الحديث التلمذي الله لله على رسوله وآله صلى عليه وحده رأوه هريرة وسلم عن عن وهو حديث ضعيف كما ذكر جلال الدين السيوطي في الجامع الصغير وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ل أ ن فيه عمر بن راشد ابن شجره ة شجرة وقد ويحيى وأبو داود وغيرهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو إخباري عن شجرة الزقوم جواب و أحمد محمد الحمد د ضعفه معين على عن الله لله ح نبينا إخباري بن سؤال و اذكر ل ل والسلام على رسوله وآله ص وصحبه ا ة وبعد الله ش ج ر ة الزقوم في س و ر ة الدخان بقوله تعالى إ ن ش ج ر ة الزقوم طعام ا ل أ ث ي م وفي س و ر ة ا ل إ س ر ا ء بقوله تعالى و ا ل ش ج ر ة ا ل م ل ع و ن ة في ا ل ق ر آ ن وفي س و ر ة الصافات يقول س ب ح اذلك ن ه أ خير نزلا أ م ش ج ر ة الزقوم إ ن ا جعلناها ف ت ن ة للظالمين إنها كأنه الشياطين طلعها الجحيم شجرة تخرج رؤوس في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره على آ ي ة ا ل إ س ر ا ء و أ م ا ا ل ش ج ر ة ا ل م ل ع و ن ة فهي شجره ة الزقوم كما أ خ ب ر م رسول الزقوم ل صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار ل ه أنه رأى ورأى ا شجرة الزقوم فكذبوا بذلك حتى قال أ ب و جهل عليه لعائن الله هاتوا لنا تمرا وزبدا وجعل ي أ ك ل من هذا ويقول تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا حكى ذلك ابن عباس ومسروق وأبو مالك والحسن البصري وغير واحد ذلك مالك ذلك انتهى صلى البصري العلم بعين الشجرة فلا يترتب عليه أمر عملي بل الواجب التصديق والتسليم بما أخبر الله به عنها في القرآن وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وبالله التوفيق ابن عباس وأما بما عنها وما وأبو بعين يترتب أخبر به ثبت عن ومسروق وغير أمر في في صلى وصحبه الله على وآله نبينا محمد و سؤال ل م س قال الله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه مباركة منذرين في ليلة مباركة إنا كنا إنا ق ر أ ت في تفسير الجلالين لجلال الدين المحلى وجلال ا ل د ي ن ا ل س ي و ط تفسير قوله تعالى إ ن ا انزلناه في ل ي ل ة م ب ا ر ك ة إ ن ه ا هي ل ي ل ة القدر أ و ل ي ل ة النصف من شعبان نزل فيها من أ م الكتاب من السماء ا ل س ا ب ع ة إ ل ى السماء الدنيا و س أ ل ت كثيرا من ا ل م ش ا ئ خ و أ ف ا د و ن ي ب أ ن ل ي ل ة القدر في رمضان فأرجو توضيح تفسير هذه الآية. حافظكم الله. الحمد لله وحده. والسلام على رسوله توضيح وحده والسلام وآله وصحبه وبعد الآية الحمد هذه الله لله الصلاة على أ ق س م الله جل ش أ ن ه بكتابه العزيز الذي هو آ ي ت ه التي آ ت ا ه ا محمدا صلى الله عليه وسلم لتكون م ع ج ز ة و ح ج ة له على رسالته انه أ ن ز ل عليه ا ل ق ر آ ن الكريم في ل ي ل ة م ب ا ر ك ة ك ث ي ر ة الخير وهي ليله القدر كما قال تعالى إنا أنزلناه من القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف ليلة ليلة ليلة في خير ومن ه شهر ي في ر ض ا ل قال و ل ه ت ع ى شهر ر م ض انها الذي أنزل ي ف ليله ق ر آ ن للناس هدى و ب ن وبينات من ا ا ت د النصف ف ر ق ا ومن إنها ن قال ا ليلة ل من شعبان فقد أ خ ط أ و أ ب ع د ا ل ن ج ع ة لمخالفته لنصوص ا ل ق ر آ ن و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة ا ل ث ا ب ت ة التي بينتها وعينت شهرها وسمتها باسمها وليس مع من قال إ ن ه ا ل ي ل ة النصف من شعبان دليل من الكتاب أ و ا ل س ن ة ا ل ث ا ب ت ة يعتمد عليه في تفسير ا ل ل ي ل ة المباركه ة المسألة عقلية بذلك وليست يقال ي حتى ف ا ب ا فيها, بالرأي أو يعتمد فيها على الأدلة العقلية وإنما هي سمعية يعتمد فيها على النقول من الكتاب والسنة الثابتة ثم بيّن سبحانه سنته العادلة ورحمته الشاملة في عباده بقوله إِنَّا ل على على بقوله ر ورحمته أ أو ي يعتمد هي سمعية يعتمد بيّن في سنته من ثم م كُنَّا ن ذ ر ر ي أي ن م س ل ي ن رسلًا يبلغون عن الله شريعته وهدايته لهم ويخوفونهم ع ا ق ب ة م خ ا ل ف ة أ و ا م ر ه ونواهيه إ ق ا م ة لعدله و إ س ق ا ط لمعاذير خلقه و ر ح م ة منه بعباده كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وكما قال من اهتدى فإنما قال اهتدى لنفسه يهتدي وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا سوره ل ا النجم ت و وصلى ف ي ق الله على ب وصحبه ي ن ن ا ا محمد وسلم وآله سورة ل سؤال جاء في مختصر س ي ر ة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النص ومما وقع أ ي ض ا قصته صلى الله عليه وسلم معهم لما ق ر أ س و ر ة النجم بحضرتهم فلما وصل إ ل ى قوله تعالى أ ف ر أ ي ت م اللات و ا ل ع ز ة و م ن ا ت ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى أ ل ق ى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا و إ ن شفاعتهن لترتجى وظنوا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ففرحوا بذلك فرحا شديدا فهل هذه رواية فرض وعلى صحتها هل للشيطان صحيحة هل س ل ط ة أ ن يلقي في تلاوته تلك الكلمات التي مر ذكرها أ ر ج و إ ف ا د ت ي مع جزيل الشكر جواب ا ل ح وحده وصحبه م والسلام د وبعد لله والصلاة على رسوله وآله ق ص ة الغرانيق ذكرها كثير من علماء التفسير عند تفسيرهم قوله تعالى وَمَا أرسلنا من قبلك من رَسُولٍ وَلَا مِنْ مِنْ أَرْسَلْنَا إِلَّا قَبْلِكَ نَبِيٍ إ ل ا إ ذ ا تمنى القى الشيطان في أ م ن ي ت ه ا ل آ ي ا ت من س و ر ة الحج وعند تفسيرهم قوله تعالى أفرأيتم اللات وروها ا ومنات الثالثة ا ل ل ع ز ة أ خ ى الآيات من س ر ر ة النجم و و من طرق ع د ة ب أ ل ف ا ظ مختلفه و ي ر أ انها كلها رويت من طرق م ر س ل ة ولم ترد مسنده من طرق صحيحه ة كما قال ذلك الحافظ بن كثير رحمه قال الحافظ الله في ف بن ي ر ت س فانه لما سرق هذه ا ل ق ص ة بطرقها قال بعدها وكلها مرسلات ومنقطعات انتهى كلامه و قال ابن خزيمه ة القصة إن إذا إلى من وضع الزنادق انتهى واستنكرها أيضا أبو بكر ابن وآخرون سندا ومتنا السند المتن ابن من أن هذه ذكره الله أيضا العربي والقاضي عياض أما فيما وأما فيما العربي تعالى إذا أرسل الملك أرسل تقدم وضع أبو و س بكر ر فإنه خلق العلم فيه ي من بأن وللجماع ح ي إ ي ه هو ا م يمكن ل فلا يلقي الشيطان على لسانه شيئا يلتبس عليه فيتلوه على ل ل ك شيئا أن أنه قرآن و إ على أ ص م ة الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك فيمتنع ان يتكلم ب ك ل م ة تلك ا ل غ ر ا ن ي ق ا ل ع ل ى و إ ن شفاعهن ت لا ترتجى س ه و ا أ و ظنا منه أ ن ه ا ق ر آ ن و ل أ ن ه يستحيل أ ن يؤثر الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه قومه و رضاهم على ص ل ة ربه ورضاه فيتمنى الا ينزل الله عليه ما يغضب قومه حرصا منه على رضاهم ثم ما استدل به على ثبوت ا ل ق ص ة من قوله تعالى وإن كادوا يفتنونك أوحينا وسلم تلاوة إليك إليه للإثبات عن علينا النبي نسب من لأنها النفي الكلمة الشركية لا الذي لا صحتها براءة الله مما يدل يدل تفيد لتفتري على بل على صلى عليه غيره هذه و ل أ ن ه ا تفيد أ ن الشيطان أ ل ق ى في أ م ن ي ت ه أ ي تلاوته وليس فيها أ ن الشيطان أ ل ق ى على لسانه تلك الكلمات ا ل ش ر ك ي ة أ و أ ل ق ا ه ا في نفسه فتلاها أ و ق ر أ ه ا أ و تكلم بها سهوا أ و غلط ة أ و قصدا حتى جاء جبريل و أ ن ك ر عليه واصلح له ما أ خ ط أ وأسف فيه صلى ا ل ل عليه وسلم ه س أ فيه ا ش د د ا ما على م فلط ن ولم يثبت أ ن ا ل آ ي ة نزلت ل أ س ل ي ة للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أ ص ي ب به مما ذكر في هذه القصه ة السنة الآية حتى الوحي تأويلها بما جاء فيها من المنكرات تلأ تكلم ت ت على معنى يكون فيها العربي فيما نبي عليه شيطان ذكره وذكروا قبلك وقد وافق جمهور وما رسول ولا أو أو من ابن أن أرسلنا من من أنزلنا من الإنس الجن أثناء مساعدا بما ما جاء إلا إذا أهل ألقى ل به أ و خلال حديثه وكلامه قولا يتكلم به الشيطان ويسمعه الحاضرون أ و يوسوس الشيطان وساوسه يلقيها في نفوس الكفار ومرضى القلوب من المنافقين فيحسبها اولئك من الوحي وليست منه فيبطل الله ما أ ل ق ى الشيطان من القول أ و الشبه و ا ل و س و س ة ويزيله ويحق الحق بكلماته لكمال علمه وبالغ حكمته وهذه سنة الله مع رسله وأنبيائه وأعدائه وأعدائهم الحق حكمته بكلماته لكمال الله علمه رسله مع سنة ليتم معنا الابتلاء معنى ومما ا ا ل ت ح ا ن و ي ي ز ل الطيب ليهلك من هلك بما ألقى الشيطان من الكفار ومرض القلوب ويحيى من حي عن من أهل العلم واليقين الذين خ ب بما بينه ي ويحيى حي ث من من من ومرضى من من م عن ن ط أ تقدم ل بالإيمان و و ب ه ه م و ا إلى صراط س ت ق يتبين م ومما ق د م ي ت أ ن روايات ق ص ة الغرانيق ليست ص ح ي ح ة و أ ن ه ليس للشيطان سلطان أ ن يلقي على لسان النبي صلى الله شيئا الباطل صلى عليه وسلم شيئا من الباطل ف ي ت يتكلم تلاوة ل ألقى الشيطان قولا أثناء تلاوة النبي صلى الله عليه و أو وربما ه به أثناء و س ل يتكلم م ب ه ا ل ش ي ط اولئك ن ي س م ع ه ا ح ا الشيطان وساوس يلقيها في نفوس الكفار ض ر و أو يوسوس نفوس ن في من الوحي وليست منه فيبطل الله ذلك القول الشيطاني ويزيل الشبه ويحكم آ ي ا ت ه ويتبين أيضا الشيخ أن ما قاله الشيخ محمد القى و و ه رحمه الله ا ب و جمهور ل العلماء الشيطان ل من أن أ ق قولا او و س و س ة أ ث ن ا ء ا ل ت ل ا و ة لكنها ليست على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في نفسه ولا في نفس من صدق في إ ي م ايمانه ن إنما ذلكم من ه به إلقاء ذلكم ا ل ش ط ا أثناء التلاوة ن أ في س ع الكفار أو حديث ف في س س وقع ع أ م ا م و و ق ل به م متلوة وتأبى حكمة فحسبوه وتأبى الباطلة الله قرآنا أن إلا يزيل ويحكم آياته إحقاقا للحق و ر ح م ة بالعباد ا ل ل و ه عليم أجمع ع ل حكيم م وقد الرحمن ء ا إ س ل كلهم على ل ا ا م أصمة س ل كل ما يبلغونه عن الله عز وجل وبالله التوفيق وصلى الله على جميعا ما م في نبينا عن عز د وآله وصحبه وسلم سورة ل ح م ر ا سؤال هل صحيح أ ن ن ا نسمع ربنا يتلو علينا في ا ل ج ن ة إ ن شاء الله س و ر ة الرحمن جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ليس ذلك بصحيح فيما نعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما تفسير قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين وقوله رب المشرق والمغرب وقوله نبينا رب المغربين رب الله سؤال ما تعالى المشرقين المشرق تعالى على تفسير محمد رب الجواب م والمغارب ش ا ر ق الحمد لله والمراد ح د ه و ص ل ل ل ا ا ا ة و س على س و وآله وصحبه وبعد ل ه ل م ر ا بالمشرقين والمغربين في الآية الأولى مطلع الشمس مطلع جهه ن و ب خط الشرق والمراد وجهه ب الشرق و الغرب تنتقل الشمس ل تنتقل ت ا ا ن فيهما طلوعا وغروبا على مدى الفصول والمراد بالمشارق والمغارب في ا ل آ ي ة ا ل ث ا ل ث ة مطالع الشمس ومغاربها كل يوم شرقا وغربا وبذلك تجتمع النصوص وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سورة الحديد يوم نبينا وغربا تجتمع محمد شرقا وصحبه تعالى سورة سؤال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 وكثير منهم فاسقون ما المراد بالبدع في ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة وما حكم رعايتها ومن كتب على نفسه أ ن يستغفر الله وان أ ن يحمد ل ل والصلاة القائمة كل ذلك ه ومساءا صباحا مئة مرة م قبل لم نفسه ثم يحمد ل ذلك ل ت ز م به بعد ذلك جواب ا لله وحده الله ص ا والسلام ة رسوله على أ و ل المراد ا ب ا ل ب د ع ة في هذه ا ل آ ي ة ا ل ر ه ب ا ن ي ة وهي الانقطاع ل ع ب ا د ة الله واعتزال الناس ابتغاء التقرب إ ل ى الله وطلبها لرضاه سبحانه ب ا ل م ب ا ل غ ة في طاعته سواء كان هذا الانقطاع بلزوم الجبال أ و الكنائس أو البيع والصوامع او ل ب ي ع البيع ص و أو وهذه ا ا م ع غير ذلك ل د ع ة لم ك ت ب ه الله ا ل ولم لهم ي يشرعها ه م بل هم الذين أ ح د ث و ه ا من عند أ ن ف س ه م رجاء رضوان الله في زعمهم ش أ ن ه م في ذلك ش أ ن من سلك سبيلهم من مبتدعه ذ هذه الأمة فإنهم ابتدعوا في الإسلام بدعة لم أ فإنهم بدعة في ي ن ب الامه ا ل ه ك ت ا ع م مع لذكر صفوفا والتمايل بأصوات مرتفعة وصياح ممن يسمونهم المجاذيب وكبدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وموالد النبي عليه الاحتفال الله الصالحين رجاء ا صلى ل ثانيا و ب م الله تعالى ت ع ب ظ م ل والصالحين أ ن ب ب ي ا ء هؤلاء ذ ذلك ه يشرعها الله لعباده ه الاحتفالات أمثال الاحتفالات التي ثانيا إلى لم من الذين ابتدعوا ا ل ر ه ب ا ن ي ة لم يراعوا هذه ا ل ر ه ب ا ن ي ة أ ي أ ن ه م قصروا على مدى ا ل أ ي ا م في العمل بما ابتدعوه إ ل ى جانب واحد تقربا الى الله في زعمهم ف أ ن ك ر الله عليهم ابتداعهم في دين الله ما لم ي أ ذ ن به وعدم قيامهم بما التزموه مما زعموا ا الله عز وجل. ولو كانوا تركوها إنكارا لها ورجوعا إلى الحق لأثيبوا على تركها ثالثا من كتب على نفسه عبادة لكنها غير مفروضة وأداها على الكلفية التي شرعت عليها أنه من نفسه تقربهم قربة ق مشروعة غير مفروضة شرعت كتب ت إلى إلى وجل ولو على على على عز عددا و م ط ل ق ة أ و م ق ي د ة فقد أ ح س ن وليس هذا ب ب د ع ة في ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه مشروع ب أ ص ل ه و ك ي ف ي ت ه ومثاله ا ل ت ز ا م ع ب د ا ل ل ه بن عم ربنا ل ع اص ا ل ت ه ج د و ص ي ا م ي و م و إ ف ط ا ر يوم و م د ا و م ت ه ع ل ى ذلك رضي الله عنه حتى ضعف ولم ا أ ش ي ر علي ه ب ا ل تخفيف عن ن ف س ه قال ما كنت لترك أ شيئا فعلته زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى بما التزم مما شرع الله فقد أ ح س ن ومن ترك شيئا من ذلك لضعف فقد أ خ ذ ب ا ل ر خ ص ة ولا حرج عليه ومن تركه تهاونا وكسلا فقد ارتكب خلاف الاولى أ و ل د بعيد الميلاد أما أصلا من عملا لم الله كالاحتفال نفسه كتب على يشرعه ب أ و العام الهجري وبالموالد ونحو ذلك أو التزم ما شرع الله أصلا لكن كان ذلك لكن فعله له ل شرع ع ونحو أو غير الكيفية التي عليها شرعه الله عليها فالتزامه ب د ع ة م ن ك ر ة لمخالفته ا ل ك ي ف ي ة التي شرع الله عليها ا ل ع ب ا د ة مثاله ما تقدم من الذكر ج م ا ع ة بصوت واحد مرتفع إ ل ى آ خ ر ه ف إ ن الله لم يشرعه بهذه ا ل ك ي ف ي ة ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه ا ل ك ي ف ي ة ولا عملها أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم ولا عملوا بها ولو كان فيها خير لشرعها الله ولعمل بها رسوله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم ولو فعلوا لا نقل لنا نقلا ثابتا فدل ذلك على أ ن ه ا من البدع ا ل م ح د ث ة التي يجب اجتنابها ومن هذا يتبين أ ن ه ليس ل ل إ ن س ا ن أ ن يكتب على نفسه عددا محدودا في كل من الاستغفار وحمد、الله. وليس وبغيره يحرص بزمن معين بل يحرص على الذكر بذلك مما الله الذكر الذكر له بذلك بل على بذلك به يخص أن الذكر ثبت بما يتيسر من العدد في أ ي وقت ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك ب م ئ ة م ر ة ولا بخصوص الصباح والمساء ومن وسلم أو فهو معجور أما ما ورد من الأذكار محددا بعدد أو وقت أو كيفية فيؤدى كما ورد وبالله التوفيق وصلى الالتزام بما من زمان أما ما من محددا كما محمد عن للنبي نبينا رجع التقرب ذكر غير الأذكار اتباعا عليه عدد بعدد هذا الله الله الله صلى إلى على تحديد في كيفية فيؤدى وآله وصحبه و س ل م س و ر ة ا ل م ج ا د ل ة سؤال فسروا لنا هذه ا ل آ ي ة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر و ؤ د و ن من حاد الله ورسوله إلى وإخوانهم السورة الناس ولو كانوا يصلون حتى آخر آباءهم وأخواتهم يكفر يكفر ويكفرون غيرهم بعضا وأمهاتهم كانوا بعض بعضهم فبينوا لنا معنى هذه ا ل آ ي ة انتهى جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد يخبر الله جل ش أ ن ه ر س و ل ه محمد صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه لا يجد ممن آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر و أ خ ل ص و ا قلوبهم لله و أ س ل م و ا وجوههم له ف أ ط ا ع و ه في ما أ م ر واجتنبوا ما نهى عنه وزجر قوما يحبون من شاق الله ورسوله وعدلوا عما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند الله من الهدى والنور مهما طال الزمان وقلبت فيهم البصر و أ م ع ن ت النظر فسوف لا تجد من المخلصين الصادقين في إ ي م ا ن ه م من يحب قلبه هؤلاء الكفار ولو كانوا من أ ق ر ب الناس إ ل ي ه م نسبا من آ ذ ا ئ ه م و أ ب ن ا ئ ه م و إ خ و ا ن ه م وعشيرتهم ا ل أ ق ر ب ي ن وفي هذا ثناء جميل من الله سبحانه على أ و ل ئ ك ا ل أ خ ي ا ر الذين صدقوا الله ورسوله واتبعوا ما جاءهم من الهدى والنور وفيه ترغيب لهم على الثبات على ذلك والازدياد منه و أ م ر للناس أ ن يسيروا سيرتهم وينهجوا نهجهم في ا ل إ خ ل ا ص وصدق الايمان إ ي م ن و ت ح ذ ر ه من صنيع ل م ا الذين تولوا قوما غضب الله عليهم من اليهود ويحلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيمانا كاذبة ف ويحلفون ق ويقولون ي عليهم عليه ليرضوه ن من نشهد إنك لرسول صلى وسلم رسول الله غضب والله يعلم إنك لرسوله والله ا ا يعلم ل يشهد م إنك إن ن فتضمنت ق ي ن لكاذبون ف هذه ا ل ج م ل ة الثناء على المؤمنين الصادقين ب ا ل ب ر ا ء ة من الكافرين والتحذير من حبهم والنهي ت ح ذ ي ر م ح ب م ومودتهم و ه ا ل ن عن ذلك كما في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله إلا تتقوا تقاه يتخذ في شيء من ومن من منهم دون أن وكما في قوله تعالى يا أيها ا ل ذ ي ن ن آ م و ان لا تتخذوا آباءكم ا خ و و إ كان م أ و ل ي ء إ ا س ت ح ب و ا ا ل ك ف ر على ل ا إ ي م ا ن و م يتولهم منكم فأولئك هم ن فأولئك ا ل ل قل ظ ا كان م و ن إن آ ب ا ء ك م و أ ب ن ا ء ك م واخوانكم و أ ز و ا ج ك م و ع ش ي ر ت ك م و أ م و ا ل ن ق ت ر ف ت م و ه ا و ت ج ا ر ة و ت ج انتهى ر ة ت خ ش و كسادها ومساكن ر ض و ن ا الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أحب ح سبيله إليكم ورسوله في من ت يأتي الشريط ل والله لا يهدي القوم الفاسقين ل ه بأمره يهدي انتهى ا السادس و ا ل أ ر ب ع و ن من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة و ا ل إ ف ت ا ء وله ب ق ي ة على الشريط السابع و ا ل أ ر ب ع ي ن إ ن شاء الله